وَإِنْ يَنْسَكَ اللَّهُ بِظُرْرٍ فَلَا كَاشِفٌ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِطَبْلِهِ يُصِيبُ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِرْوَبٍ بِكُمْ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف <سؤال> لام را كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن تغفر ربكم ثم توبوا إليه متى عكم متى عن حسن إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويأتي كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني عليكم عذاب يوم كبير